بسم الله و ا ل ح م د لله ل و ا ص ل ا ة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم إ ن ا ندعوك ض ر ا ع ة نداء و ز ل احتماء ل أ ن ن ا نعلو بما تشاء على ما نشاء اللهم إ ن ك شرعت السؤال ر ا ح ة بال و إ ل ا فماذا ن س أ ل وقد أ ع ط ي ت ن ا قبل أ ن نعرف كيف ن س أ ل